قال المؤلف وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره قوله وكره إحرام قبل ميقات هنا قوله ميقات هذا الأصل فيه أنه يشمل الميقات المكاني والميقات الزماني لكن المؤلف هنا أراد الميقات المكاني لماذا؟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 منع منها بعض اهل العلم وقالوا انه محرم ولا ينعقد فمن احرم في يوم الثلاثين من رمضان بالحج فانه لا ينعقد فيكون احرامه بالحج حرام ولا ينعقد. واما على قول المؤلف هنا فان احرامه يكون صحيحا يكون, صحيح. يكون صحيحا منعقدا لكنه يكره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 دليلنا في هذا قوله تعالى يسالونك عن الاحله قل هي مواقيت للناس والحج فجعلوا جميع اشهر السنه وقتا للاحرام بالحج لكنه يكره ولا تفعل افعال الحج الا باشكره اما عقد الاحرام قبل اشهره فانه ينعقد لكن هذا القول ضعيف جدا وهو قول حنابله هنا وربما اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى واستنكر ذلك منه بعض المحققين وقالوا الايه لا تدل على الانعقاد وانما تدل على ان الاخلاق مواقيت الحد لارتباط بعضها ببعض والا فاشهر حديه معروفه شوال وذو القعده ذو الحديه فاذا نقول القول الصحيح في الإحرام بالحد قبل أشهره أنه حرام ولا ينعقد أرام ولا ينعقد بل تكون عمرة لا على لها, لها بالحد ومثل هذا لو جاء رجل في يوم الثلاثين من رمضان وأحرم بعد العصر في العمرة لكنه لم يؤديها إلا بعد غروب الشمس يعني في ليلة العيد فهل يكون قد اعتمر عمرة في رمضان؟ أه؟ إن كانت ليلة عيد كانت ليلة عيد ف... هنا العبرة العبرة هنا بالأداء وليس وليس بالإحرام بالأداء وليس بالإحرام إذن تحديد الوقت هذا له له أثره له أثره